رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المسارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَا هَرِدْ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقِذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَيَاصِبُ لِلَّهِ لا من خطبا خطفت فأت ما هو شهرب ثاقب فاستفتي اخوهم عن سد خلقا ام من خلقنا, إنا خلقنا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا وَكُنْتَ تَرَوْنَ وَيَظُنُّ وَمَنْ إِنَّا لَمَبْعُوثون أَوْ آبَاؤُنَا الأوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا الذي كنتم به تكذبون احصر النبين بل ابو وازواج شغوا ماكنو يعبدون من فاهدوهم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 atuna lana قوما طاغين حق علينا قول ربنا انا لدى لا يومئذ في العذاب بمشتريكون إن نكذلك نفعل بالمجرمين إَّهُم كَوا إذَا قلََ لَهُم ل إِلَ غَ إِلا اللهَّهُ يَسْتَكبِرونَ وَيَكُ وَيَقُونَ آيَّ نَتَِكُ شاعر مجنون بل بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وَمَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعَلُومٌ فَوَاكِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى أَسِرٍّ مُّتَقَابِلِينَ وطرن فوق عليكم من معين ديبوقه لذة النسيان لا, لا فيها غول كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول يقول أنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِرُونَ فَاتْطَلَمَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ الكت تديني ولو ن غنا م تبيكت من المحوا أَفَمَا نَحْنُ بِمَجِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأَوْلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بِمِثْلِهَا بَنَيْنَا مَنَامُونَ أَذَنَ عَلَيْكَ خَيْرٌ بُذُلًا أَن شَجَرَةٌ تُزْقُ أَمْ نَجْعَلُهُ فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها طلعها كأنه رؤوس الشياطين فَإِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا إِلَّا الْفَمَادِ فَمَا لَأُونٌ مِنْ هَلْبُطُنَرُمَّا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَثَوْبًا مِن حَمِيمٍ اُمَّنْ أَمْلَأَ بَرْجَاءَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ آلْ فُؤَابًا أَغْضَبْنَا عَلَيْ نَفْحُمْ فَغَوْمَ عَلَاهُمْ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْزِرِينَ فَانْظُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْزِرِينَ غيرنا الا عباد الله المخلصين ولقد نادينا نوح فلنعمل المجيب ونزيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته وتركنا عَلَيْهِ في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الْإِقْرَاءَ لَنَا قَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيْفَ كَانَ آلِهَتُكُمْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا عِبَدتُّمْ بِرَبِّ فنظر نظرة في النزوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين اتِيهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا نَكُنَّا آتًا فَرَضَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ لِأَقْبَدُوا إِلَيْهِ قُلْ وَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ لَرُبًّا يَعْنُونَ فَألقوهُ فِي جعلنا غوم الاسفليد وقع اني ذاهب الى ربي سيهدي ربي هب لي وبشرناه بغنا من حليل فلما بلغ ما حسين قرى لي يا بني امم يا ارا في المنام اني اذبحك فذ ما دعى ترى قَالَ لَا أَبْتَغِي مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الرؤمنين وَبشرناهُ بإسحاقونَبأَ منَ الص خين وَبكنا وَلَ وَ وَكن لَهِ وَ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه بِي وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا قومه ما من الكرب وَأَنْتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إلي أنسل من المرسلين إذ قول لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسنا خالقين أتدعون بعلا وتدعون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 سلام على ال ياسين ان كنا كذلك كان المحسنين انه من عبادنا المؤمنين إن نوط لمن المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ نَتَمُرُّونَ عَلَيْلِ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِلِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَإِنَّكُمْ ونسل من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليك فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيبَ فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف الأو يزيدون فآمنوا فمتناهم إلى حين فاستفتيهم ألي ربك البنات ولهم البنون أَنْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا اف كيه ولد الله وانهم مكذبون اصطف البنات على البنين مع انكم كيف تحكموا أفلا تذكروا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وَاجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إلا إباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما مما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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا لكنا عباد الله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 وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون فبحان ربك رب العزة عما يصفون